اما بعد فمازلنا مع س ل س ل ة التوضيح في رد شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى و ل ا ي التجريح وكان هذا المجلس في ل ي ل ة الخميس السابع والعشرين من شهر شوال العام الثامن والعشرين من بعد ا ل ا ر ض ع م ا ئ ه والالف من ا ل ه ج ر ة وكنا ََُّ قد َْ وصلنا َََْ الى ا ل أ ص ل الخامس أ و الرابع في اصول حزب ا ل إ خ و ا ن إ لم ى الأصل ل نتم من اصل الرابع نحن اين وصلنا ق ر أ ن ا ف ت و ى ق ر أ ن ا ف ت و ى ش ي ك محمد بن ال... عبد الله بن ع الله ق ر أ ن ا ك ل ا م الغزالي ن ب د أ من اصل الخامس إ ن شاء الله وللا ا احنا ل ن ل ق ر أ ف ت و ى لا لا نحن نتشكر ر ح م د الله لأ و ن ب د أ من, من كلام تعالى ن ب د أ إ ن شاء الله في ق ر ا ء ة فتوى ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر رحمه الله تعالى في حزب ا ل إ خ و ا ن واليكم هذا المقال و ا ل ي ك م ه ذ ا ا ل م ق ا ل المحدث ن ا ل لآخر مصر العلامه أ ح م د شاكر ي حيث انه عقد مقتل رئيس الوزراء المصري السابق ا ل ن ق ر ا ش ي على أ ي د ي حزب الاخوان المسلمين كتب ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر مقالا في الاساس أ س ب ت ر ي خ 21499 م بالإيمان ا الفتح ه قيد وقال فيه روع العالم الاسلامي إ س ل م العالم ي روع ا ل إ ر و ع العالم العربي إ س ل ل ا ا م ي و ا ا ل ل م ع بل كثير من ا ل أ ق ط ا ر غيرهما باغتيال الرجل, الرجل بمعنى ا ل ك ل م ة أ ل ن ك ر ا ش الشهيد غفر الله له و أ ن ح ق ه بالصديقين والشهداء والصالحين و قد سبقت ذلك أ ح د ا ث ه قدم بعضها للقضاء قدم للقضاء بعضها, قدم بعضها وقال فيه كلمته وما أ ن ا ا ل آ ن بسبب نقد ا ل أ ح ك ا م ولكني كنت أ ق ر أ كما ي ق ر أ غ ي ر الكلام في الجرائم ا ل س ي ا س ي ة واتساءل هل ح ن في بلد فيه مسلمون فقد ر أ ي ت أ ن واجبا علي أ ن أ ب ي ن هذا ا ل أ م ر من الوجهه ا ل إ س ل ا م ي ه الصحيحه حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر ولعل الله يهدي بعض هؤلاء ولعل الله الخوارج ل هؤلاء ل ه يهدي بعض ا المجرمين ف ي ر ج ع إ ل ى دينهم قبل أ ن لا يكون سبيل إ ل ى الرجوع ا ل يطلق على ى أه منفذيه لاغتيال ا ل س ي ا س ي من حزب ا ل إ خ و ا ن أنهم خ و ا ر ج هكذا بل وفي الجانب ا ل آ خ ر ماذا مدح واثنى من؟ على النقراشي الوزير أ و هؤلاء الحزبيين الذين صوروا لهم ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر على أ ن ه كان يعني يكفر الحكام أ و أ ن ه كان يعني يدعو المسلمين الخروج على الحكام الذين حكموا بغير ما انزل الله ب ا ل ق و ة فهذه الفتوى ا ل ص ر ي ح ة ا ل و ا ض ح ة التي أ ف ت ى بها ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر يعني قبل أ ن قبل أ ن يتوفى لسنوات قليله كان مقتل النقراشي في أ و ا خ ر ا ل أ ر ب ع ي ن ا ت تقريبا فالشاهد في الفتوى في في فاروق العلامة أحمد شاكر هنا النقراشي الوزير كان, رئيس كان رئيس الوزراء, كان رئيس الوزراء مصر في الوقت في حكومة المالك فاروق رحمه الله على لكن ذلك هذه رحمه أحمد يعني يسني رئيس أن مصر حكومة وفي الوقت ن ف س ي يتهم أ و يجرح حزب أ و من اشتغل بالقتل السياسي من حزب ا ل إ خ و ا ن ب أ ن ه م خوارج بل كما سوف يأتي يعني يعني جرحهم بما أخطر من هذا. كما سوف يأتي خلال الفترة. يعني هو ف يأتي خ ل ا ل ل هذه ا ف ت ر يعني, يعني من هذا على سبيل إليه؟ يعني الدعاء ل هذا أو, أو على سبيل التمني له ه الذي يعني يعتذر به أو لا يعني هذا الذي ي ظ ل فيه بالمحدث احمد شاكر مثلما ث ل م سوغ بعض اهل العلم أ ن يقال في حق الميت مغفور له من باب الدعاء وليس من فمن انقصد ناحية الناس باب باب الإخبار الدعاء الدعاء وليس من ن ا ح ي ة ا ل ت ل ف ظ لهذا يعني يصح وان كان ا ل أ و ل ى ترك هذا حتى لا يحدث ل ب س ل ب س ا طبعا ولكن الذي يظهر طبعا أو ولكن الذي يزامن بالعلامة تشاكر أنه ما قصد الجزم الليه لنقرسه سبيل تشاكر أنه على الدعاء الإخبار أو الجزم. ولكن بلا شك وهذا م خ اقل اخواني الكراهه ان يطلق يعني لفظ الشهيد عليه على ميت أو على من, من قتل من المسلمين كما بواب ا ل م خ ي ر رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد فالأولى هذا بلا شك. ولعب الله ولعب ترك شك يعني بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا الى دينهم قبل أ ن لا يكون سبيل إ ل ى الرجوع وما الذي من ذ ن ى بعد النفراش في قائمه هؤلاء الناس إ ن الله سبحانه م ت و ح د أ ش د الوعيد على قتل النفس الحرام ب غير آ ي ة من كتابه قال تعالى ومن يقض مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و أ ع د له عذابا عظيما وهذا من, بديه من بديهيات ا ل إ س ل ا م ا ل ذ ي ي ع ر ف ا ل ج ا ه ل قبل العالم و إ ن م ا هذا في القتل ا ل ع م د الذي يكون بين الناس بالحوادث والسرقات وغيرها القاتل يقتل وهو يعلم أ ن ه يرتكب وزرا كبيرا أ م ا القتل السياسي الذي ق ر أ ن ا جدالا ً طويلا ً حوله ف ذ ل ك ش أ ن ه أ ع ظ م وذلك شيء آ خ ر القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أ ن ه يفعل خيرا ً ف إ ن ه يعتقد بما بث فيه مغالطات أ ن ه يفعل عملا حلالا ً جائزا ً بما بث فيه ف إ ن ه يعتقد بما بث فيه مغالطات أ ن ه يفعل عملا حلالا ً جائزا ً إ ن لم يعتقد أ ن ه يقوم بواجب اسلامي خسر فيه غيره فهذا مرتد خارج, خارج عن ا ل إ س ل ا م نعم، أنا التعليق، التعليق بعد، إفراء أقول لن يأتي طب يجب أ ن يعامل معامله المرتدين وأن تطبق, عليه أحكام أحكامهم وان تطبق عليه احكامهم في الشرائع وفي القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا وان تطبق عليه أ ح ك ا م ه م في الشرائع وفي القانون هم, كالخوارج القدماء. هم الخوارج القدماء. هم كالخوارج القدماء نعم لفظ القانون هذا بلا شك يعني لفظاً أجنبيا أو لفظاً يعني, يعني من قال اليونان والنصارى ومن تبعها. وليس هو من ويعد تبعها الشرعية استخدام والقدماء هذا لا لفظا لفظا قال الألحظ وليس لفظ أو به شك يعني غفر الله ل ل ش ي خ احمد شكر لعله لم ينتبه لهذا او يعني تساهل في هذا الامر ر سمين هو أن هؤلاء اللي ت أ متأولين و ل ي في ن الفلسطة سواقع لا تتلقين هل سنعلق وفي القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر وكان ظاهرهم باهر كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه م وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكي قبل أ ن يراهم وقال ل أ ص ح ا ب ه ي ح ب ر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم ك من ا السهم يمرق م الرميه ة حديث أبي سعيد أبي الحدري ا ل ل رضي في يمرق صفحة ما وقال أ ي ض ا سيخرج في آ خ ر ا ل س م ا ن قوم أ ح د ا ث ا ل أ س ن ا ن سفهاء ا ل أ ح ل ا م يقولون من قول خير ب ر ي ه يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة ف إ ذ ا لقيتموهم فاقتلوهم ف إ ن في قتلهم أ ج ر ا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه حديث علي بن ابي ظ ا ل م في صحيح رمال مسلم و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا المعنى ك ث ي ر ة م ت و ا ز ر ة وبديهيات ا ل إ س ل ا م تقطع ب أ ن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقه ا ل إ س ل ا م من عنقه فهذا حكم القتل السياسي هو أ ش د من القتل العمد الذي يكون بين الناس والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله وقد يجعل القصاص وقد يجعل القصاص يجعل منه ك ث ا ر ة لذنبه بفضله ورحمته و أ م ا القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة من حياته يفخر به ويظن انه فعل فعل الابطال وهناك حديث اخر نص في القصد السياسي لا يحتمل تاويلا فقد كان بين الزبير بن العواني وبين, وبين, وبين عليه بن ابي طالب ما كان من الخصومه السياسيه التي انتهت بوقعه الجمل فجاء رجل الى الزبير ا بن العوام فقال, فقال اقتل لك علي قال لا وكيف تقتله ومعه الجنود قال الحق به فاثق به、م. قال لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان قيد الفتك ان اليمان ل قيد ف لا يفتك مؤمن لا يفتك لا لا مؤمن مؤمنة مؤمن نعم. لا يفتكو مؤمن يعني لا لا يفتكو يفتكو هذا ليس من فعل المؤمنين الفتك اقرا تعليق لنا ذكرته ها تعريف الفتك ايش ها كما قال ابن ا ل أ س ي ر في ا ل ن ه ا ي ة صحيح بن الجوزي الفتكو ان ي أ ت ي الرجل صاحبه وهو غار وهو غار غاضب فيشد عليه فيقتله واما ا ل غ ي ل ة واما الغيله فهو ان يخدعه ثم يقتله في م و ض ع خفي ان ك م عمد ل الشيخ شاكر ت الايمان إ م م أحفر بن ب ق ن أن ا يقيد المؤمن عن ان, أن يتردى في هوه ا ل ر د ة ف إ ن فعل لم يكن مؤمنا تعليق تعليق. هذا ا ل ك ه ن من العلامه أ ح م د شاكر رحمه الله تعالى فيه نظر حيث ان هذا الحديث, إن هذا الحديث يجري على منوال حديث لا إ ي م ا ن لمن لا ا م ا ن ة له وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحوهما من ونحو ونحوهما من ا ل أ ح ا د ي ث والتي لا تعني نفي اصل أ ا ل إ ي م ا ن إ ن م ا المنفي هو ا ل إ ي م ا ن الواجب والقول بتكفير الخارجي الذي ي ق ت ل المسلمين قول قديم قال به البعض لكن كما قال ا ل ح ا ف ر في الفتح وذهب أ ك ث ر اهل ا ل أ ص و ل من أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ى أ ن الخوارج فساق و أ ن حكم ا ل إ س ل ا م يجري عليهم لترفضهم ب ش ه ا د ت ي ن ومواظرتهم, ومواظرتهم على اركان ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا ف س ق و ا بتكبيرهم المسلمين مستندين إ ل ى ت أ و ي ل فاسد وجرهم ذلك إ ل ى ا س ت ب ا ح ة دماء مخالفيهم و أ م و ا ل ه م و الشهاده عليهم بالكفر و الشرك و قال الخطابي أ ج م ع علماء المسلمين على أ ن الخوارج مع ضلالتهم ف ر ق ة من فرق المسلمين و أ ج ا ز و ا منافحتهم واكل ذبائحهم دبائح و أ ك ل ذبائحهم و أ ن ه م لا يكفرون متمسكين ب أ ص ل ا ل إ س ل ا م وتوقف ا ل إ م ا م أ ح م د فيهم و سماهم ب ا ل م ا ر ق ة لما قيل له أ ك ف ا ر هم قال هم م ا ر ق ة م ر ق من الدين كما في ا ل س ن ة الخلاف اما النقراشي انتهى التعليق عند كثير من, من المشتغلين ب ا ل د ع و ة أ و بالعلم أ و من الشباب الذين يعني يعتنون م ث ل هذه المسائل ا ل ح م د لله الذي وفقنا وهدانا إ ل ي ه ل ى الوقوف عليها وهذه الفتوى م ذ ك و ر ة في ضمن جمهره مقالات العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى التي ت ب ع في م ج ل د ي ن وهذه الفتوى يعني ذهب فيها ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر إ ل ى أ ن مرتكبي القتل السياسي الذي هو الاغتيال ا ل ا غ ت ي ا ل أ و كما يعني بين هنا الذي يسمى بالفتك وهو فرق بين الفتك وبين الاغتيال فبيّن أن هذا الفتك هو أ ن ك تتقصد شخصا فتشد عليه فتقتله فهذا يسمى بالفتك <تصفيق> وهذا الذي صنعه هذا ا ل إ خ و ا ن ي الذي يعني دخل على الوزير النقراشي في مكتبه وفتك به وقتله م فتكا <تصفيق> ف ا ل ش يرى اجتهادا منه بلاء على الحديث الذي ذكره في مسلم ا ل م ا م احمد والذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان إ ي م ن ق د الفتك ا ل أو إن إ ي قيد الفتك ويرى أن هذا النص يعد نصا في نفي الإيمان بالكلية عن هذا الذي يفتك من مؤمن فيقتله فيرى أن هذا يعد يعني يعني ردة أن أن النص نصا نف عن من مؤمن هذا هذا هذا أ ن من, من, من قتل مسلما فتكا أ و ا ج ت ي ا ل ا ورضا بهذا القتل ف إ ن العلام م محمد شاكر يرى أ ن هذا يعد نوعا من الاستحلال لهذه الكبيره كبيرة القتل ويرى كذلك أن ا يدخل الخوارج وسلم أنهم يمرقون من الدين منوق والرمية ف ك أ ن ه جمعا بين حديث ا ل إ ي م ا ن قيد الفتك واحاديث الخوارج ك أ ن ه يميل ر ى أو ي إ ل ى قول من, قال من قبله ا ل من ق أ و ممن ن جاء قبله بتكفير الخوارج وهذا يعني كما بينا وكما هو هذا هذا كما بينا قرأنا التعليق الصابق كما الحافظ بن هو كان قولاً في نقل البعض ولكن ا ل أ م ر استقر علي, على خلاف هذا فيعني ذهب جمهور العلماء إ ل ى عدم تكفير ا ل ث و ا ر ش وانهم م ت أ و ل و ن وبالتالي لم يخرجوا عن ا ل إ س ل ا م بهذا ا ل ت أ و ي ل ولكن ولكن أ ي ض ا في الوقت ن ف س بين الذين كفروا الخوارج وبين الذين حكموا ا عليهم بالفسق فقط وما ز ه د إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى أ ن ه يرى يعني كانه توقف فيهم او ر أ ى أ ن يطلق عليهم ما جاء ف الحديث أنهم م انهم ر ق ة هكذا إذا سوئل ع مارقه ة ولم يعني كما نقل ذ ا الخلاب كما جاء في الحديث هو الامام أ ح م د لما, لما سئل أ ك ف ا ر هم كما, كما قرانا ا ل آ ن وكما يعني ذكرنا ا ل آ ن مما راوه و خلل في السنه ة اي الامام أ ح م د لما سئل ا ق ر أ ما قاله الامام م ل احمد, أحمد مرقق يعني يعد ن ي ي ع من ا ل إ م ا م أ ح م د كانه توقف فيه و ر ا ء أ ن يطلق عليه مجابه الحديث فقط وهذا الذي يعني قاله الشيخ محمد عبد الوهاب البن حفيظه ظ ه الله كما أنا أنا التفجيرات لما نقلت ض ا وكان سألته ح ف الله لا قولة لإبام فلما سألته حكم الخوارج فقال نقول بما يدري أحمد حكم عن م م ا يعني قلاوه الحديث نتوقف عندما ما جاء, ما جاء ذكره في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأ نقولنا المروق من الدين هنا يحتمل الأمرين. يحتمل الامرين يعني يحتمل قول من قال أ ن هذا يعني أ ن ه م خرجوا من الدين بكليه اي ارتدوا بأي بقتلهم للمسلمين ويحتمل أ ن المقصود بهذا أ ن ه م أنهم, إيه؟ أنهم يعني لغلوهم ولشدتهم التي وضعت في غير موضعها كأنهم خرجوا عن الصراط الصحيح لفهم الدين فمرقوا عن سبيل السلف الصالح في فهم الكتاب والسنه ثم و ق ع في في هذه البدعة لبدعة الغلو في التكفير لبدعة ومع واستحلال دماء المسلمين ف ا ل أ م ر يحتمل ولكن كما ذكرنا الذي استقر عليه ا ل أ م ر بين جميع العلماء أ ن الخوارج م ت أ و ل و ن ولا يبعد أ ن يقال كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د نذكر فيهما جاء في الحديث هم مارقة مركم من الدين فالشاهد يعني أ ن العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى اجتهد أو يعني يرى ع ن ي ي حسب اجتهادي أ ن هؤلاء الخوارج الجدد من أ ص ح ا ب الاختيال ل السياسي الذين يعني يستحلون إما استحلالا إما يعني عمليا من على قول, يعني على قول من من طالب عدم تكفير الخوارج أو استحلالاً على ما زال إليه هذا شاكر السياسي فالذي يعني يعنينا ا ل آ ن هو أ ن العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى يعني كان من ضمن ضم العلماء الذين حذروا من حزب ا ل إ خ و ا ن وحذروا من أ ف ع ا ل حزب ا ل إ خ و ا ن وهذا يعد غريبا على البعض أنه قد يقوم بعض هؤلاء الملبسين باثاره هذه ا ل ش ب ه ة عند المسلمين ب أ ن العلماء الذين عاصروا ا ل إ خ و ا ن في أ و ل ظهورهم ما تكلموا أ و ما حذروا منهم وقد أ ب ط ل ن ا هذه ا ل ف ر ي ة بنقل ثلاث فتاوى ل ث ل ا س ه من كبار العلماء الذين عاصروا ا ل إ خ و ا ن في ب د ا ي ة ظهورهم ق د نقلنا منذ درسين أ و ث ل ا ث ة فتوى ا ل ع ل ا م ة محمد حامد الفقه التي ل ه ع ا ا ل ل ى ت ذكرها في مقال له في م ج ل ة الهدي النبوي وكانت بعنوان ا ل إ خ و ا ن المسلمون أ م ا ل إ خ و ا ن المصريون ثم عقبناها بفتوى ا ل ع ل ا م ة محمد عبد الوالدين حفظه الله وذكر فيها قصته مع الجيل ا ل أ و ل من ا ل إ خ و ا ن وكيف أ ن ه حكم عليهم أو أنه أو سماهم الخوان المفسدين او المفسدين <تصفيق> ثم اخيرا هذه الفتوى للعلماء عبد شكر هو الشيخ عسر ا ل محمد هو عاصرهم ممن متقدمة لكنه عن الشيخ فترة في عبد الله ا محمد البنى ل ب عاصر ا ل إ خ و ا ن منذ أ و ل ظهوره وكذلك أ ي ض ا الشيخ ا ا ل ل ع محمد شاكر وكذلك محمد حامد الفقهي ي أيضا أيضا الشيخ الفقي وقد فتوى نقلنا محمد حامد ا ل ش ر التاريخي ة في الذي تم بينه وبين حسن يعني نقائه حسن البنى الآن عندنا تم للشيخ محمد حامد ا ل ف ق ي عندنا, أه أه عندنا يعني قولان ق و للشيخ ا ن محمد حامد ا ل ف ق ي في حزب ا ل إ خ و ا ن فقد أ ف فتو... ت ى بفتوتين و ك ل ا ي ع ن يكمل أ و تكمل إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى في في بيان أ ن الشيخ محمد ح م د ا لله كان يحذر من حزب ا ل إ خ و ا ن ل أ ن الملبسين أ و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء من هؤلاء ا ل د ع ا ء ا ل م غ ا ص ر ي ن يعني بعضهم قد ي س ي ر هذه ا ل ف ر ي ة وبالفعل أ ق ص ر و ه ا لو قالوا ان العلماء سكتوا أ و لماذا سكتوا طوال هذه السنوات مثلا حزب الإخوان أو عن حزب ا ل إ خ و ا ن أ و عن سيد قبو ما سكتوا بل كل عالم كان يتكلم ا ل ح ز ب م ا بلغه من العلم بدليل أ ن هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة و م الذين يعدون من كبار العلماء في ب د ا ي ة ظهور الاخوان إ خ و ن من كلهم تكلم الحزب بلغه ضلالات ل ما ا إ الشاهد يعني أ ن هذا يعد اجتهادا من العلامه احمد شاكر ونحن لا نوافقه عليه نساله تكفير الخوارج أ و أ ص ح ا ب الاختال السياسي نحن لا نوافق على هذا ولكن الذي يعنينا أ ن العلامه احمد شاكر قد اشتد على حزب ا ل إ خ و ا ن بهذه الفتوى هؤلاء الحزبيين ك م ا ه م أ ر ا د و ا أ ن يحصروا العلامه احمد شاكر في سلكهم أ و في سبيلهم أ و أ ن يصوروا للشباب المخدوع أ ن العلامه احمد شاكر يوافقهم على ما هم عليه من غلو في التكفير في تكفير الحكام أ و أ ن أن العلامه احمد شاكر يهادن او يعني يرضى ع ن ي ي الحزب ا ل إ خ و ا ن أو كان ساكتا ا ل حزب ا ل إ خ و ا ن هذه ا ل ف ت و ة تكذب كلا د ع و ت ي ن وفي هذه ا ل ف ت و ة ضرب كلا الشبهتين فاثنى على،, على،, على بعض الحكام الذين هم ادعوا علينا وكان يكفرهم وفي الوقت نفسي اشتق... بل ايه؟ مش اشت... بل كفر هؤلاء من ايه كفر الحكام وهي وسكت عن حزب ا ل إ خ و ا ن ه ذ ه الفتوى أ ت ت بالعكس ه و أ س ن ى على بعض الحكام وكفر الإخوان وكفر بعض المنتسبين ل ل إ خ و ا ن من أ ص ح ا ب ا ل ا خ ت ا ر السياسي فضل الشهداء عند الله وكرامتهم وقد ا ً يبينا مات م ي ت ة كان ا ت م ن ا ه ا كثير من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها و ك ا ن له عند الله المقام العظيم والدرجات العلا و إ ن م ا الاثم والخزي و على أ و ل ئ ك خ و ا ر ج <تصفيق> القتل ا ف ي مستحيل للدماء、لا. صدقه, صدقة. لما <تصفيق> الله تشكر لأننا خ ز ي و على أ ؤ ل ا ء و ن س أ ل الله أ ن يتقبل ان قراشا ل ا من الشهداء ا ن ر ج و ا ل ل ه أو نسأل الله له هذا ولكن لا ن ك ذ م ل ه ط بالشهاده ع ب ا م ا أ د ر ا ك أ ن ه نحن, نحن لا نتكلم عن اي أ ح د بل شهيد بل لا ن ق ز م لاحد الشاب كما جاء هذا في ح د ي ث آ خ ر حديث صحيح في البخاري وفي مسلم عن هذا الرجل <تصفيق> الذي ا ب ل بلاء حسنا في أه آه آه القتال ثم قتل فقيل يعني, أو يعني فقال بعض الصحابه أ ن ه ج ا ز م له بالشهاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الامر حتى يعني تبين لهم بعد ذلك أ ن ه قتل نفسه يعني نحن وإن يعني رأينا علامات الشهادة على يعني بعض المسلمين ف نرجو ق و ل نعم ن أ ن تكون هذه ع ل ا م ة على ا ن ه قد نالوا الشهاده ولكن أ ي ض ا لا ندري هل يعني هل, تقبل هل, تقبل هل تقبلهم الله عندهم لا لا لا طيب وإنما, ال... وانما الاثم والخزي على هؤلاء البوابه القتل في مستحيل الدماء وعلى من يدافع عنهم ويريد أ ن تتردى بلادنا في ا ل ه و ة التي تردت فيها أ و ر و ب ا باباحه ة القتل السياسي ت ن ب و ا ل ه ذ ا ا ل ك ل اوروبا م من الكلام من العلامة حمد كل، كلام دقيق ينطبق على واقعنا الآن. يعني ينطبق هذا شاكر على دقيق ا ا الآن العلامة ا ق ع يعني ن كأن ك حمد ش يعني ي ج ه هذا الكلام إلى ع ض هؤلاء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 هذا الكلام يوجه ايضا الى محمد حسان, محمد حسان يدافع عن ا س ل ا و بن ا ل ا س ت ب ع د انه قد ي د ا ف ع ع ايضا ن قترة ا لا ن ق ر ل استبعد انه قد يعتذر ن ي ايه ع بقتره النقراشي وانه من المجاهدين الذين يفعلوا هذا جهاداً في سبيل الله. ولما يفوح مواطقر من محمد حسان أنه لما سئل عن أسامة لادن فقال إيه؟ إيه عن بن إ يقول ه إنه المجاهدين الجهاد هذا من ناياح من الزمن كما الأبطال بطل رأية أو أو أو ا ل ن ح هذا ا م عن ا س ا م ة بن ل ا د ن هذا الكلام وأسامة بن لادن محمد حسان بلا شك يعرف أ ن ه هو السبب وراء كثير من عمليات الاغتيال التي تمت في ا ل بلاد المسلمين ليه سواء من يعني من ولاه ا ل أ م ر أ و من غيرهم من ع ا م ة المسلمين ف إ ن العمليات التي تمت في الرياض وفي غيرها من دون ا ل إ س ل ا م راح ضحيتها الكثير من عمه ا المسلمين فهو يمدح هذا الرجل من علمه ب أ ن ه وراء هذه العمليات بخلاف ما هو يعلمه أ ي ض ا من الـ الـ الجرائم التي ارتكبت في أ ف غ ا ن س ت ا ن من قبل يعني أسامة من, من الدمان شكلته ويعلم مقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه انه ل ل تعالى ه و أ تم على أ ي د ي هؤلاء المجرمين من الخوارج ش ورغم هذا هؤلاء. ويسني、عليهم. ويسني ويسني رأسهم أمدح عليهم من عليهم هذا هؤلاء على على يسني سيد ق ها؟ فبلا شك ينطبق عليه ما قاله العلامه احمد شاكر وهذا الكلام كانه يوجه اليه أ م ا قاله ل كما قال العلامة أحمد قال شاكر العبارة الأخيرة فقط والامثالي ع ل ى من ي د ف ع عنه و ي ع ل ى م ن ي د ا ف ع ع ن ه م و ي ر ي د أن ت ت ر ض لكي تتعرض ل ي ا ل ه و ض لكي ر ي د أن ت ت ر ض لكي تتعرض لكي تتعرض ل ه و ت ا ل ت ي ت ر ض ل ت فيها أوروبا ر ض ل ا ح تتعرض لكي تتعرض لكي ت ت ع ي تتعرض ل ت خ ف ي ف ع ق و ب ت ه ع ر ض لكي ت ت ل ا ي ع ل م و ن ما ي ف ع ل و ن و ل ا ي ر ي د أن أ ت ت م ه م لكي ت ت ع ر ي ع ر ف و ن و ت ر ي تتي تتعرضكي تتي ت ت سبحان الله ي تتي تتي تتي ت ولا اريد ان اتهمهم انهم يعرفون ويريدون هم يعرفون هم الحسن ي ع ر ف ي ع ر ف أ ف ع ا ل هؤلاء كما ذكرت ويعرف من هم الخوارج ورغم ي ع ف أفعال الخوارس و ر هذا ويريد هذا لذلك يمدح هؤلاء يمدح لماذا لماذا لم يكن يوافق على يكن أنه أفعالهم إن هذين يمدحهم يمدحهم يمدح يوافق هو يمدح ص ر ا ح ة ب ر أ س هؤلاء والذي يعد ن ي ع اقنون هؤلاء في منهجهم وفي الوقت نفسه أ ي ض ا يجرم ع ن ي ي ي ج ر ى هؤلاء في فتاويه و يعني يفتي ع ن ي ي بجواز هذه العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة التي تعد يعني مصدرا أو رئيسا عند هؤلاء في هذه ا ل عمليات ع م ل ي الاختيار ت ا السياسي فهو يعني لهم كافة التي تدفعهم في أفتوا لهم هذه المقومات رموزهم ويقبح يعني يعطي التي العمليات يصني على في العلماء الذين على العلماء إلى ارتكاب ب ح ر م ة العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة وفي الوقت نفسي يثني على هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات ماذا من, أكثر من وبلا شك ينطبق علي ما قاله علام أحمد、شاكره. نعم, نعم. و... وكما قال العلام أحمد شاكر إن هؤلاء قصدوا أم لم هذا؟ وبلا قاله شاكر قال شاكر هؤلاء قصدوا يقصدوا تسببوا تقولون الفتاوى ينطبق والمرش علي الهرج إن أكثر شك بهذا هذه في بجر بلاد المسلمين إ ل ى الهوه ا ل ص ح ي ق ة التي تردت فيها أ و ر و ب ا بل و أ م ر ي ك ا ب إ ب ا ح ة عمليات القتل السياسي هذا ما كان يعرفه المسلمون من قبل إ ل ا من الخوارج فقط يعني بلاد ا ل إ س ل ا م ما عرفت هذا الهرج في القتل وفي ا س ت ب ا ح ة الدماء بهذه الصورة إ ل ا من الخوارج من قبل فقط أ م ا المسلمون ها سواء يعني من أ ه ل العلم أ و حتى من ا ل ع ا م ة كانوا ينكرون هذا أ ش د ا ل إ ن ك ا ر وما كان هذا يعرف في بلاد ا ل إ س ل ا م إ ل ا من الخوارج ثم بعد ذلك لما ب د أ ت هذه ا ل عدوى الفكر ا ل أ و ر و ب ي من أ ص ح ا ب الثورات من ا ل س و ر ي ي ن الفرنسيين وغيرهم م ن تنتقل أ ي ض ا إ ل ى بلاد المسلمين فما ذ الذي حدث في أ و ر و ب ا كانت يعني ظلت سنوات ط و ي ل ة و ع ا ن ي من هذا و... ويعني اختفى ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في هذه البلاد وهذا الذي يعني أ ر أو اوقعوا د هؤلاء أ دون و أن أ بلاد المسلمين في هذا الوقت ف يعني لا نغتر بدعوه او لا ونعلم انها هي م س ت م د ة من اهل الاهواء قديما او من, من اهل الكتاب قديما القدوة ق د م ت ب ه هنا من نعلم صوت 12 قائلا ً إ ن ن ا نعرف أ ن ش ي خ أ ح م د شاكر ا ل ق ا ض ي ب ا ل محاكم ا ل ش ر ع ي ة أ ص د ر فتوى ب أ ن ا ل إ خ و ا ن المسلمين كفار و أ ن من قتلهم كان أ و ل ى بالله منهم والرجل <تصفيق> الذي <والرجل تصفيق> يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أ ن يطرد من من ث و ر ة العلماء ومع ذلك فلا نحسب, فلا نحسب من ز م ر ة العلماء ومع ذلك فلا نحسب أ ح د ا أ ج ر ى معه تحقيقا وما أو قال هذا وما قال يعني ما أ ط ل ق القول على ا ل إ خ و ا ن ق ا ل هذا الكلام في, يعني في حق منفذي العمليات الاختياليه الاختيال السياسي ا ا ت ي ل فقط、منه. ما ن ه م م عمم هذا على كل ا ل إ خ و ا ن هذه ا أولا ذ ه الفتوى ليست في, في عموم حزب ا ل إ خ و ا ن هي فتوى بالرده هذه الفتوى بالرده في حق من استحل هذا القتل السياسي على حسب ما يعني رجحه الى ع ل ا م و أ ح م د ش ك ر ي اجتهادا منه في حكم ا ل خ و ا ر ش ا ل ق ت ل ة وقلنا ان هذا يعد قولا قديما لبعض اهل العلم وان إ ن ك مرجوحا وإن كان مرجوحا نحن بقينا نعم نعم لكن يرد نحن قلنا أنه بينا مرجوح بعلم قول يرد يرد تفصيل أهل العلم في هذا ماذا العلم الخوارش أهل ولم يدفعنا هذا إ ل ى الطعن في ا ل ع ل م ا ح م د شكر ل أ ن ن ا نعلم أ ن ه محدث مجتهد انه عالم من علماء ل ح د ي ث بلغ م ر ت ب ة الاجتهاد ورجح قولا ر أ ى أ ن ا ل أ د ل ة تدل عليه ا على الحزب اجتهادي كان وصل قول له سلف مرجوحا فيه هو إن كان ق ل ن ا الحافظ النحاشر نقل هذا القول عن البعض ينكلم من يذكر ولكن نقل ان هذا كان يعد قولا قديما للسلف قولاً نعم、لا. هو ليس شازاً هو مرجوحاً. مرجوحاً. أن الإمام أحمد نفسه له مرجوحا توقف توقف دل... دل قد بل له رواية ليس بكلية بذليل الإمام بل يعد شازا بتكفير الخوارج له رواية بتكفير أن الخوارج لكن ا ل ر و ا ي ة التي تواترت عنها ل ت ي ن قال الخلل في ا ل س ن ة انه لما سئل عنهم ك ف ا ر ه م قال يعني دعك من هذا هم غريقة ا ل م ص ن ذلك و ذ انهم حتى مرق س ي من ا فيكم الدين آ ن ع ما قلنا ا الرجعة قلنا نحن أن هذا يعد وقونا الرجع. يعني من ا ل أ ق و ا ل التي قال بها بعض العلماء وهم استدلوا بظاهر ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في الخوارج وهي كما ذكرنا قد يفهم من هذا ل أ ن قول الشاذ الذي ليس عليه أ ي دليل البكاء والذي يعني خالف ا ل إ ج م ا ع ليس هناك اجماع لعدم تكفير الخوارج أيها نعم ماركو ماركو ماركو ماركو ماركو ماركو من د ل ي ل العلامه ع ى الشرك فرق بين الذي يقتل قتلا عاديا أ و يقتل قتلا سياسيا ولم يكفر القاتل على الاطلاق ل ق قاتل يعني لم يحكم بالردة على كل、القاتل. لا وحكم بالردة يحكم ف ع ي ه على أ ص ح ب الاختيال السياسي الخوارج من ف ط أما القاتل, مسلما القاتل الذي عاديا قتل بين أ ن هذا يعد من الكبائر ليس من الرده كما متابع فلم ب ي تنتبه لكلامنا لا, هو لا. يتقرب هو هذا يعتبر هذا ق ر ب ة إ ل ى الله فهو اعتبر ل ل م ع هذا منه استحلالا إ ن ه فعل هذا عن علم بالحكم الشرعي ورغم هذا ك أ ن ه استحل أ ن يقتل هذا الرجل تقربا إ ل ى الله عز وجل ورغم بيات المسل بيات المسل بيات المسل لا الامر يختلف الامر لا يختلف ا ا الامر ت قربة, قربة ي الله لا. لا لا لا لا الامر يختلف الامر اوال البنت لو بيت لا يختلف مسألة ا ق ت الامر د ي واحد قتل, قتل رجلا <تصفيق> <بقى في البيت تصفيق> اه قد يقتل هو إيه؟ آه آه ل س ذ ل ن قلنا ط ع رئيس مستحدا ونظر ق ان إن هذه الفتوى يعني إ ن العالم محمد شاكر تعد م ر ج و ح ولكن نحن الان مجرد نذكر يعني مشلكهم فيها فقط لا اعني ماذا انني م ر ج ح ما قاله بغض النظر اخذ اخذ مثلا ما العقنية واصل عليه عليه يعني حور تأسس بغض ه ا أ النظر ل ه ايه مش انا الناس ينجموا ا ت ع ل و الشهيد ا ل ل ي ي جزت... ق و ل و ا ل ش ي خ محمد ش ا ك ر ي خ محمد الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ م م د ا ل ش م ح د الشيخ م ح م الشيخ م ح م ا ل ط ي خ الشيخ م الشيخ محمد ا ل ي خ محمد ا ل ي خ محمد الشيخ م ح ا ل د ي خ م ح ا ل ش ي محمد الشيخ م م د الشيخ محمد ل ش ي خ محمد الشيخ م ح م الشيخ محمد ا ل ي خ محمد ل ش ي خ محمد ل ش ي خ محمد ل ش ي خ محمد ا ل ي خ محمد ا ل ي خ م ا ل ش ي ا محمد الشيخ م ح م ا ي خ ف ى على ا ل ع ي خ محمد ش ا ك ر م ا كان ع م ح م الشيخ م ح م ا ل وهو بلا شك اعلم به منا ولكنه يعني بما انه يعني اثنى عليه بهذا الثناء لعله كان يدري عنه اشياء ت ج ع ل ه يستحق هذا الثناء ولعله يعني, يعني قد عذراه في بعض ما قد يكون قد سلكه مني مما ذكرت انت الان ل ا ن ه اما كان يكون متاولا او جاهلا ولم يجد من, من يعني يبين له هذه الاحكام فوت ع ا لان يعني هو ز ل الصحر لأن تأوي يعني هو الصحر دلوقتي. دلوقتي. هو لأن فعل هذا ن ا ن ع ل ي ه ر ن ان ع ل ي ه ل أ ن ه كان أن ن يرى ق ر ا ش ي و إ ن كان فيه يعني بعض الشر ولكن ولكنه و كان عنده أ ق ر ب من هؤلاء ا ل إ خ و ه أ ق ر ب إ ل ى الحق أ و انه كان يعني أ ف ض ل ل ل م س ل م ي ن ايها ل أ قلو الاخوه ض قال هذا سبب هذا عنه ولكن سبب هذا المدرس يعد قولنا انه رفع اوي اوي وداس اوي على كل هؤلاء كان ي ظ ه حتى لو فيه ما فيه لا يذكر اي شريعه يذكركم هذه وحتى لو ت ح ص عليها زنا اخذ ومن قبلكم الخوارج اخذ على سيدنا علي اخذ عليها ابي طالب رضي الله عنه انه كان إيه؟ نعم لا نعم نعم نعم نعم ن ع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ق م ن ا م ل ع م ن م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن م نعم ع م م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ع م م ن ع نعم نعم نعم نعم ن ع نعم نعم نعم م نعم نعم وغض النظر أ ص ا ب ه الاخطر ونحن قلنا أ ن ه أ خ ط أ ا ل أ م ر الثاني أ ن الاعلام نحن بشكل بريء من تكفير الحكام بدليل أ ن ه أ س ن ى على مقراشه هذا الذي يعنينا الان يعني ه ك ذ ا حكم الغزالي على ا ل ع ل ا م ة المحدث أ ح م د شاكر وهو الاولى بهذا ا ل ح ك ن منه لج لجنا لجنايته ا ل و ا ض ح ة على ا ل س ن ة و أ ه ل ه ا كما ر ا ه واضحا في آ خ ر كتبه السنه ذ ي م النبويه س ة ا ل ن ة بين أهل لما بان ا ل م ف ل و م من خطط ا ل إ خ و ا ن السريه وناله منها شيئا من ا ل أ د ى قال ا السرية ما ن الأدى با ر أ س المجن وكاد بلسان مقاله أَنْ ي و ان ف ق الشَّيْخَ وَكَادَ ا ل ب س مَقَالِهِ, مقاله أن يوافق, الشيخ أن يوافق, الشيخ أن يوافق الشيخ احمد ل ش ي أ شاكر في حكمه على هذا الحزب الضال ف أ ل ف الغزالي كتابه من معالم الحق في كفاحنا ل إ س ل ا م الحديث الذي فضح فيه قبايا ا ل إ خ و ا ن و أ ظ ه ر س و ء ت ه م ا ل ق ب ي ح ة التي التي تفضح خ ب ي ئ ة م ك ر ي م السيد كالاصدقاء السيئه محمد الغزالي نعم في في نعم ذ ك ر ن ا الان أصل الاصل السادس طلب الرياسه والحرص على المناصب والتلون والتلون من أ ج ل ذلك ط ل ب وفي ا الرياسة والحرص على المناصب على وتلونوا, من أجل, وتلونوا من أجل ذلك وهذا الأصل من وهذا م ا يسمعونه في ا ل ا ا ا ن ت ت ح ي يتورعون عن كثير إنهم من لا المحرمات تحت ستار مشرحة الدعوة والغاية افتراض تحت مشرحة ستار الوسيلة تبدل ق ي ق ة ا ل غ ا ي ة هي الكرسي و ا ل ر ي ا س ة لا غير وهذا ما ظهر جليا في السودان في دولة ل ا ا ت ر بل ي سيأتي بيانه كما سيأتي بيانه ي كما كما ت ب ص فهم لا يتورعون عن, هؤلاء هؤلاء عن المنادات في كل المبادئ ا ل غ ر ب ي ة ا ل ع ل م ا ن ي ة نحو ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة واحترام الدستور ب سبيل الوصول الى سله د ة ا ذ الحكم واضح ج يعني عليه لا يخفى على د نعم في معالم قال الحق الغزالي هذا ا ل في هو ت كتاب ا الذي الغزالي الاخوان ب حزب فيه فضح ع نعم ا الحق كفاحية الاسلام الحديث ل مطلق م في هو لما يعني أنا قرانا و ل ق جاء من هذا فيما قبلي ع ن ي دروس ا لما نقل ن ا مواضع من هذا الكتاب و ص ف ياتي ا ل آ ن نقل بعض هذه ا ل م و ا ض ع حتى يتبين لك لماذا ويرد عليه في الخاصة والمجالس والمجالس التي يجهدها مجالسه والمجالس الخاصة بما لم يصفه ب ا ل غزالي او صالح عشماوي فاذا هو ب اجتماع الا يدافع عن هذا المرشد الهو الهضايب ع نفسه هذا المرشد ن دفاع الابطال ويحاول في عصبيه ان ينفي عنه كل شبهه ويضرا كل ن ق ي ص ة ويضرأ نقيصة كل ف س أ ل ت في ذا شك أ ت غ ي ر المرشد أ ن تغير ا ل أ خ فقيل لي بل تغير هذا ا ل أ خ كان غاضبا قبل اليوم ل أ ن ه م افتاتوا افتاتوا اه ل أ ن ه م افتاتوا على منصبه في دعوتي ووضعوا فيه أحد المقربين, احد المقربين ثم بدلت الحال غير, غير الحال و أ ص ب ح الصبي المقرب م ر ص و ب ا عليه ف ر أ ى صاحبنا القديم أ ن ا ل ف ر ص ة سنحت و أ ن ه وشيخ أ ن يسترد مكانته ان هو ا ل ح ن ى واستدار ونظر إ ل ى العيوب و ا ل أ خ ط ا ء بعين الرضا لا بعين الانصار、طبعا. هكذا, هكذا ر ب و أ د ع ه م على هذا أ ن ه لما كان له يعني منصب في ا ل د ع و ة عندهم هذا الفتى فكان يثني عليهم ويثني على المرشد ويرفع من, ش... ويرفع من شانه فلما أ خ ذ و منه هذا المنصب م نازل... اخذ ذ ا صنع أ ي ز م فيهم ويطعم فيهم ف ا ل ع ب ر ة ليست بالحق عند أ م ث ا ل هؤلاء ولكن ا ل ع ب ر ة أ ن ه قد ربوا عليه على حب ا ل ر ئ ا س ة وحب المناصب فصار الولاء والبراء عندهم على هذا هذا يذكره منه هذا مثال واحد فقط الغزالي كان اعترافا حالة الإخوان الكتابة بحقيقة فقط أكمل. وفي عدد ص ف ر س ن ة الف وثمانيه ساعات ستين من مجله الهدي النبوي جاء هذا الخبر التالي يعني ا ل م ن يجب ان ل و ا ل ذ ي أفصل ا إ خ و ا ن المسلمين ب ي م ن ه م ا ل مصر ي ومن مصر يوم يكون ا ل م ا ل م د وهم ي ن في <تصفيق> المسلمين ت في المسلمين أجل في المسلمين ا في المسلمين في ا ل م س ل م ي م والغالب على المصريين أ ن ه م يتلونون فهو مستعد أ ن يكون سنيا بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن يكون رافضيا بين الروافل و أ ن يكون صوفيا بين الصوفيه ل البدع والأهواء و أ ح ي ا ن ا ً قد يعني يلبس, مرط السنة أو يلبس مرط السلفيه ب س س مرط ا ل ل ة ي نفاقا ً ورياءا ً إ ذ ا عاش في وسط سلفه كما يفعل كثير من ا ل إ خ و ا ن في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة السعوديه ة فلا تنخادعوا ب م أكمل لا. لا تفضل أكمل. الأصل لكن انتهينا من الأصل السادس الأصل امتهينا السابع العصبية الجانينية من هذا الاصل وضع بذوره حسن البن ثم ترعرعت الثمرات ا ل م ر ة على ايدي رموز الحزب من بعدهم و ا ق ر أ هذا الغلو الشنيع ة في البن من سعيد ح و ى وهو يبين انهم رضعوا هذا الغلو الذي سماه ثقه عن قادتهم حيث قال في المدخل الى د ع و ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين、م. و ن ق ط ا ل ب د ا ي ة في ا ل ث ق ة ا ل م ط ل ق ة ب د ع و ة ا ل إ خ و ا ن ترجع إ ل ى ا ل ث ق ة بشخص حسن البن رحمه الله ولقد أ خ ذ ن ا هذه ا ل ث ق ة ورضعناها عمن هم امثال, الج... عمن هم أمثال الجبال في الثقه منهم شيخنا محمد الحامد رحمه الله الذي كان ي ع ت ب ر حسن البن مجدد القرون ا ل س ب ع ة ا ل م ا ض ي ة どうしても、私たちはは <تصفيق> واين هو من شيخ ا ل ا ا م بن ت ي ب ر والشوكاني و ا ل ص ن ع ا ل ي إ ل ى آ خ ر المجددين الذين رفع الله بهم ش أ ن س ن ة على مر ا ق ر و ن العشر الماضيه ة وإن و من بلدي البنه من أ أهل... والذين عصروا البنه ة وإذا والذي جاء بلقلبه ولسانه في حرب الشتيات والبدع والنحل ا ل غ ر ب ي ة ا ل ف ا س د ة إ ل ى أ ن ه لم ي ت ح ذ ب ولم يخرج على الحاكم هذا المفتري يدعي ادعاءا يدل على أ ن حزب ا ل إ خ و ا ن قد يعني تسرب هذا ا ل أ ص ل الفاسد الذي كان عند ا ل ش ي ع ة ا ل ر و ا ف د من ادعاء يعني اشياء ل أ ئ م ت ه م لا, لا وجود لها على ارض ل الواقع فالشعر الراقد يدعون ل أ ئ م ت ه م مقامات ما انزل الله بها من السلطان يعني لا لا تصح ب أ ي حل من الاحوال لامامه حسن البنا أ ن ه مجدد القرون السبعه او مجدد القرون العشر ا ل م ا ض ي ة د ع و ة د ع و ة ع ر ي ض ة دعوة عريضة, عريضة تدل على مدى الغلو ب هكذا أ ي ض ا هذه ا ل د ع و ة ما أ ن ز ل الله بهم س ل ط ر ن ولا دليل عليها البته ا ا ل ا صار مجتهدا مجددا د مجدد يعني ليس أهل بل ل ي س مجددا ً ل أ ه ل ق ر ن ه فقط أ و لاهل زماني فقط بل اعتبره مجددا ً ل ع ش ر ة قرون م ا ض ي ة وهذا م ن ق م ة الغلو من قمة الذي غ ل ل و ا عليه هؤلاء والذي يبين لك ح ق ي ق ة حزب ا ل إ خ و ا ن هذا أ ن ه م قد رضعوا الغلو الذي عند ا ل ش ي ع ا ل رافض ولذلك هم يحبون ا ل ش ي ع ا ل رافض ل أ ن ه م يوافقونهم في كثير أ و في بعض أ ص و ل ه م و إ ن يعني ولم إ ن يصلوا بلا شك الى حد الغلو الشديد الذي وصل إ ل ي ه الروافد مما أ خ ر ج ه م عن دائره ا ل إ س ل ا م قلت حسن البن الذي بايع على ط ر ي ق ة ا ل ح ص ا ا ف ي ة ل ص و ف ي ة الحصافية ا ل ص والتي ف ي ة كان يخرج في الموالد ويدعي حضور النبي صلى الله عليه وسلم ل ه ل ن ع ه م والذي سن بضعه اغتيالات يصير مجدد القرون السبعه الماضيه بلى هو مجدد لكنه مجدد مناهج الفرق الضاله ا ل م خ ا ل ف ة لاهل السنه والعجيب أ ن هذا الرجل قال هذه الكلمه وليس للبنى آثاراً آ ث ا ر علميه ترفعه الى مرتبه طالب علم فضلا عن ان يكون عالما فضلا عن ان يكون مجددا قال ب ح د و ر جامع الحاج من ا ل إ خ و ا ن الذين اعتقلوا ب م ج م و ع ة أ ش ع ا ر له سماها بنور على الكون أ ض ا ء فقال إ ذ ا ضاقت س ي خ ر ج ه ا الودود ف إ ن الله يفعل ما يريد أ خ ي بالله لا تحزن ل أ م ر س ي م ب ا ل ه د م والبنا يعود اللهم استعلم بالله نعوذ من خزلان وهذا مال ق الغلو ومال ق البعد عن العلماء هذا من ق ا البعد ل ع الشيطان ع نعم ل ل م ا ان ء يلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكره ة قلتوا قال و كما ا ر و ق ا ل و ا ب ر ج ع ة علي ه ما ف ت ا ب ه ا ل م خ و ا ن ا ل ر ا ف ض ه فقال بعضهم ب ر ج ع ة ا ل ب ن ة والبعض قد يقولها ب لحم ل ق و ل و إ ن من قصدك بها مثل هذا ا ر ج ل و ق ا ل الرجال في معاني الحق وشهدت رجلا يبكي بدين الله بغير علم ولا هدى ولا سباب منير فلما قيل له حق الله اخذته العزه من اسمي وكاد في ث و ر ة الحماس ان ي ض ع العصا في يده ويقول انشدتم برهانا فهذا برهان وشهدوا اخوانا كشباب لم يهدهم علم ولم ت س ق ل ه م ت ج ر ب ة ش ه د ه م يقفون على رؤوس المعارضين بعيون ي ي ت ط ي ر منها ا ل ش ر ر ويريدون التحرش بكل من يريد ان يدلي بالحق ويقيم ا ل ش ه ا د ة لله التنظيم ت نعم ما تكون ا الثاني ان شاء الله、مم. الاصل الثامن ص ل ل السدي ا ل م السديي ل ت ن ظ ي م السديي, السديي من بضراعني بضراعني وجه وجه بين ا ل ش ي ع ة و ا ل م س و ن ي ه صور الغزال ببراعته ر ا ع ا ش ب وجها ل تشابه بين ا ل ش ي ع ة و ح ز ا ل إ خ و ا ن في م س أ ل ة تنظيم السدي وما أ د ى إ ل ي ه من القول ب ع ص م ة ا ل أ ئ م ة كما فقال صار كتابه و من معالم ح ف ق وربما كان الضغط الذي صادفه ا ت ش ي ع أ و ل أ م ر ه سر انتشار هذه ا ل ك ل م ة أ ي ع ص ر ة ا ل آ ئ م ة فقد استبد ا ل أ ه و ي و ن والعباسيون بالحكم دهرا ط و ي ل ة وضيقوا ا ل ق ن ا ق على معارضيهم حتى جعلوهم يحيون في جو من ا ل و ج ن والتوجس والاحزاب ا ل م ن ا و ئ ة للحاكم عندما تقصد ن ع م ة ا ل ع ل ا ن ي ة في التنفيس عن رغباتها و ا ل إ ب ا ن ة عن مقاصدها وغاياتها لا ترى بدا من جمع ف ل و ل ه ا في الظلام ونشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات م خ ت ط ب ة ح ا س م ة وقد كان طلاب الخلافه من ا ذريه علي يعيشون في هذا الخفاء المسحور م... إنسان... وينالون من الحب بقدر ما يناله الحاكم من سخط وربما كان بعضهم أ ع ف نفسا و أ ص د ق ق ي ل ا من أ م ر ا ء أ م ي ة والعباس وهو يرى في مناوشته الحاكم و إ س ق ا ف ه خدمه ة للإسلام و ذ ا يعني ب للاسلام ا غمزا سك يعد غمزا, غمزا من غ ز ل قبل ل في ف بني أمية قبل أن يكون نعم أن ن خدمة ه و ا و س ي ل ة ل ل و ح ي د ة ا ق ا السرية و م ة <تصفيق> السرية والوسيله الوحيده ا ل م ق ا و م ة ا ل س ر ي ة حيث يتلقى الادباء الاوامر الصادره من فوق على انها نصوص واجبه الطاعه أو لا مجال البته لمناقشتها او ا ل ت م ر ص منها لا من شيئا من ه ذ ا لا يجول بقاصر واحد من الاتباع فان تنفيذ هذه ا ل ا و ا م ل تقبل عليه ب النفس ل دين ة وشغب تقبل ل ع ه ا ل ف س تقبل عليه النفس ب ل د ة وشغف ولو كانت بين ا ل أ ت ب ا ع المضطهدين وسادتهم ا المطه... ل م ه د ي ن ا ل م ط ه د ي ن المضطهدين وسادتهم ا ل م خ ت ف ي ن حتى تنتهي إ ل ى هذا المصير طيب أ ن ا و ا ل آ ن الغزالي يذكر أ و ج ه التشابه او الظروف ا ل م ش ا ب ه ة <تصفيق> التي عاشت فيها الشيع الرافض <تصفيق> في بدايه ظهورهم وبين ايضا ً الظروف التي عاش فيها الاخوان إ خ و ن أو عصر ا ل إ ومن ثم ترتب عند كلا الطائفتين أ ن ه م ب د أ و ا يستخدمون ا ل س ر ي ة في دعوتهم سواء سري أو الإخوان وهذا أن الإخوان يخفونا ويأخذ الشيعة الرافض ما اعتراف الغزالي كان ليه لهم العامة تنظيم عن حقيقة أمرهم أن أكمل به من ا ل م ع ا ر ض ة المستقفيه انه البيئه م ح ف ظ ل بنمو الاوهام والاشراقيه واظن ان ا ل ز ر ق ا ل م د ي ر ة التي ن م ت جوهر الاسلام من ب ا ط ن ي ة و خ ر ا ب ط ة وغيرها لم تتولد الا في هذه البيئه ة ا ل ر ومسلك ا ا ل ق ر ا م ط ة ومسلك هذه الفرق ا ل ب ا ط ن ي ة في سريتها نعم, نعم. إلى أن قال. نعم. فإن التسليم بعض المادونية في هذا الفنيسة من نعم من بعض العصر وبعض العصور التسليم للأوهام أما الإسلام المسالكة المحدثة إلى الإخوان قال الوسطى الغزال أيضا بأن قد هذا هذا هذا اعتراف في في فبريد ركوط ركوط هذه مشوا على خطى الماسونيين و أ ع ض ا ء ا ل ك ن ي س ة أ والذين كانوا من أ ع ض ا ء المنتديات الكنيسه ي في استخدام ا ل س ر ي ة في دعواتهم و ا ل س ر ي ة تعد ركنا اصيلا في الت التنظيم الماسوني تعد يعني أهم أركان التنظيم الماسوني السرية المبني عليه على وجود يعني رئيس لكل ج م ا ع ة في كل بلد منه يتلقون ا ل ه التوجيهات و ا ل أ و ا م ر ولا يستطيعون أ ن يخرجوا عن أ و ا م ر ه وعن توجيهاته قيد أ م ن ا وهكذا كان كانت ط ر ي ق ة حزب ا ل إ خ و ا ن فكانوا أميراً أو كان أميرا المرشد يؤمرون أو يعين امراء في كل م ن ط ق ة ما يستطيع أ ع ض ا ء حزب ا ل إ خ و ا ن في هذه ا ل م ن ط ق ة أ ن يخرجوا عن إيه؟ عن أ و ا م ر هذا ا ل أ م ي ر قيد أ م ن ا إن الإخوان الآن قلادة قريصة على الأوضاع الغامضة والفرارات المريبة الجائرة زال كلام الغزالي قال الغزالي إذا ما ثم كان الاستاذ حسن البنا نفسه نفسه、مم. وهو يؤلف جماعته في العهد ا ل أ و ل يعلم أ ن ا ل أ ع ي ا ن والوجهات وطلاب التسليه الاجتماعيه الذين يكثرون في ذ ه وهو مم. مم. إعداده ويهود التشكيلات لا أوقات الجديد ما بالنظام القارس نظام شباب المضربين القتاب كان المخلوض المقاتلة المحتلين الغزاء يصلحون فألف على يسمى يضم إنكليز من من وقد كان هؤلاء الشباب الاقوياء شرا ً وبينا على الجماعه فيما بعد فقد قتل بعضهم بعض ا ً وتحولوا الى الاف تخريب وارهاب في يده من لا ثقه لهم في الاسلام ولا تعويل على ادراكهم للصالح العام وقد قال حسن البن فيهم قبل ان يموت انهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين يعني هم عليهم من ضلال وانحراف بل هذا كبيرهم حسن ا ل ب ن ة قد يعني زل لسانه بهذه ا ل ك ل م ة ا ل ش د ي د ة التي تعد من أ ش د الجرح في حزب الاخوان إ و عليكم السلام الله أنه قال إيه قال أ و بالخصوص عن هؤلاء الذين هم يعدون من أ ع ض ا ء التنظيم السري قال ف ي م ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين أن هذا خداع ي ع ن ي إن كان هذا التصريح كما ق ل في الجرائد ا ل ر س م ي ة التي كان حسن ا م ب ن ا بلا شك يستخدم ا ل م ر ا و غ ة السياسيه ة في مثل ذ هذا الذي هذا ه بأنه إيه؟ يظهر الجرائد خصوصا النقراشي فكان من من الشاب النقراشي الذي مقتل قتل و... ولكن ولكن الذي يظهر أن الغزالي يصرخ بريء صرح بعد من من أن ما كان ينسب ق ل هذا أو ي ن هذا إ ل ى حسن البنه إ ل ا وهو على د ر ا ي ة أ ن حسن البنه قال هذا عن اعتقاد ل أ ن الغزاله ليس, ليس ملزما أ ن ينقل هذا في هذا الكتاب وهنا وده هذا هذا فيه فهو ينقض الإخوان بلا شك يعني يصعب أن ينسب حسن البنّة الكتاب الكتاب بلا في يصعب شيء إلى شك مقد يعني قاله لمجرد ا ل م ر ا غ ب السياسيه فقط بل و بلا شك قال هذا نقل ل ا يعني اعتراف منه ب أ ن ه قد, قد ضل الطريق فيما في في في في في صنعه في, في, في صناعه هذا التنظيم السري هذه كان عليه ان يتورا ه أن ي من هذه ا ل ح ز ب ي ة ولكن اول اسر ما فعل هذا بما يدل على انه قد يكون استنكر هذا ل أ ن ه وجد, وجد أ ن هذا التنظيم صار شرا عليه هو ليس من أنه يعني يخالف وصول أهل السنة. ها؟ ويصحت لكن إن صحه ق ا ل ليست اخوانا إ وليست مسلمين سيعد جرحا من كبيرهم فيها فما فماذا هم قائلون في هذا قد جرحكم رئيسكم و ق ا ل ف ي ك م كلمه ة ي ت ع ا د ل أ و تقترب مما قاله ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر مما قد استنكره الغزالي هذا يعد ط ل ا ق و د من الغزالي فما استنكر على ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر ما قاله أ و ما اشتد به ي على حزب ا ل إ خ و ا ن يعني غ ض النظر عن إ ص ا ب ت ه من خطئيه وفي الجانب الاخر ما, ما استنكر عنه على ن ع حسب ا ب ن ان يقول في ا ل إ خ و ا ن ي ليسوا ا خ و ا ن ه وليسوا اسلوما آه. آه. كما مشاعر الاسمين حينما ما قرأنا صابقا هؤلاء الرؤساء إخوان بأن أعيد عليه فعله على تفضل ب برجلنا القنبلة ر قرأنا ع منه كما قرأنا الذي حمل الذي ي ه هو ا الذي هذا الرجل القنبلة هذا ي يأتي ب بوضع أمر وقد سوف ذكر إن شاء、الله. مرة؟ طيب وكان ا ل ل بيستعمل ه نحن سيد قطب يرى بعد أ ن س أ ل ن ا عن عدد ا ل أ ف ر ا د الذين في أ ي د ي ن ا و أ خ ب ر ن ا ه أ ن ه م حوالي ث ل ا ث م ا ئ ة كان يرى أ ن سبعين, سبعين منهم على ا ل أ ق ل سيكونون ق ا د ة مبرزين أ و إ ي ج ا ب ي ي ن أ ك ث ر وقال يجب أ ن نبحث عن هؤلاء السبعين و أ ن نعمل على إ ع ط ا ئ ه م جرعات أ ك ث ر من الفكر و أ ن ن ب د أ بتدريب هؤلاء ت د ر ي م ا خفيفا حتى يكون ذلك ب د ا ي ة ل ت أ ه ي ل ه م في أ ن يكون ق ا د ة العمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب تمت إ ع د ا د تشغيل المجموعات وكانت ا ل م ج م و ع ة بين ث ل ا ث ة إ ل ى خ م س ة أ ف ر ا د واتفق على أ ن يكون لكل خ م س ة مجموعات, مجموعات قائد لكل خ م س ة مجموعات قائد وكل قائد على ع ل ا ق ة م ب ا ش ر ة برئيس ا ل م ن ط ق ة التي يقوم بالعمل فيها وبهذا نتمكن من عزل أ ي مجموعات يتم كشفها أ و القبض على أ ح د أ ف ر افرادها د ه ا يتم ك ش ه كشفها يتم كشف يتم ا القبض على أفرادها المسؤول عن هذه المجموعات وبهذا يتم ف أو أحد أ على بتهريب وبهذا المجموعات نتمكن انتهت هذه ننتهي هذا شيء المسؤول الأصل عزل كل من عن ادخل في ا ل ا ل ت ا س عدم ع ا ن ت ز ا م ه م بتحكيم ا ل ش ر ي ع ة في مسائل الاعتقاد و أ ص و ل ا ل د ع و ة وفيما بينهم、أه. وهذا ا ل أ ص ل واضح بيان أصلاً له. جعلها أصول بها أصول التي جاء في قيام حسن البنا ل عليه السلام مع عدم على أصل دعوة الرسل وهو التوحيد وقال الغزالي معالم الحق ت تعويده كتابه ي في حديث جبرين في جاء عدم دعوة مع وهو ناصحا ل ل إ خ و ا ن ان يحكموا بما أ ن ز ل الله فيما بينهم قبل أ ن يطالبوا غيرهم بالحكم بما أ ن ز ل الله فقال والرجل الذي ي ا ب ى الحكم بما أ ن ز ل الله في خاصه في نفسه وفي حدود إ خ و ا ن ه ا ل أ ق ر ب ي ن لا يتصور منه أ ن يحكم بما أ ن ز ل الله بين الناس وسيكذبه العالم كله ثم يزعم ذلك ف يكذبون ل العالم ي ك ا ل إ خ و ا ن ا ل آ ن وانهم ما م التزموا ا بشعاراتهم الاسلام هو الحل فضلا عن ان ي ط ل ب و ا غيرهم بتطبيقه وصدق الغزالي الغزالي هنا دون أن الله الحق لسانه المواضع بيان حقيقة حزب الإخوان في هذا الكتاب معالم الحق وبفعل كان من معالم الحق على وبفعل حزب يسعر في كثير في حقيقة في يعد دون أن من من أجر في بيان حقيقه ا حقائق حجب ا ل إ خ و ا ن فاحذروا على كيانكم ايها ا ل إ خ و ا ن هذا التطاول الذي اذا كره طالب العلماء المجاهدين و إ ذ ا غ ل ي قرب المجاهدين ولكن قالوا فاحذروا على كيانكم ايها الاخوان <تحضروا> أ ي ه ا ا ل ا خ و ا ن هذا التطاول الذي إ ذ ا تبه ا طارد العلماء, العلماء المجاهدين و إ ذ ا رضي قرب ا ل م د ا ن ي ن والقاعدين、آه. ثم ادعى بعد ذلك أ ن ه يحكم بما أ ن ز ل الله طيب. وقال العلامه احمد النجمي في فتواه ا ل س ا ب ق ة فتو الغساله ا ل و ف ت ومن ا ا ل ل ع ة أحمد اعتقاداتهم ل إ خ و ومن ا ا ن السيئه اتخاذ, اتخاذ تشريعات من قبل رؤسائهم كشروط البيعه العشره ومن ذلك اعتقادهم بجواز الخروج على, على ولاد الامر المسلمين ومنازعه, ومنازعة السلطان و ه آه. ل ه وهذا مخالف لما نصت عليه ا ل س ن ة في احاديث كثيره و ص ح ي ح ة ب أ ن الخوارج مالكون يقتلون إ ن أ م ك ن قتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاقتلنهم لا قتل عاد وفي روايات م قتل قتل ثمود رواه ومع هذا فهم يزعمون أ ن ه م من الدعاه إلى ل ل ا الى مجازة الله ا ذ هذه ه رحمه الله برهة أنهم تطبيقتهم المصريين حائرين يرون يرفعون شعرات براقة يرون كثير الشعرات حال من الزمن يرون يرون من الشباب وكانوا الإخوان واقع يخالفون سبقت في وفي في وقع ل ل ذ ك وهم و في هذه ا ل ح ي ر ة لانهم ت ع د و ا عن العلماء ف أ م ا من يعني صاحب العلماء ما وقع في هذه الحيره ة الرسل العاشر التنفير هذا قد يكون اخر, آخر اصلا ء من وآلاءهم حزبهم وأقرى و ا ل العلامه مكبر بن هادي رحمه الله تعالى في المخرج من الفتنه ص د م ئ ة و م ئ ة واحد و أ ك ب ر برهان على انحطاط د ع و ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين و أ ن ه ا أ ص ب ح ت ا ل آ ن ليست على شيء نفور العلماء, نفور العلماء المبرزين منهم فلا تكاد تجد في صفوف ا ل إ خ و ا ن المسلمين عالما بل من التحق بهم المتخرج الجامعات ا ل إ س ل ا م ي ة من يعود حتى يصير في م ن ز ل ة العوام ل ل أ س ف هذا ه واقع ملموس لكل من عنده ب ص ي ر ة أ ن كل من انتمي لحزب ا ل إ خ و ا ن ممن كان قد رزق بشيء من العلم من ط ل ب ة العلم او من ا ل د ع ا ء قد ميعوه وضيعوا العلم الذي عندهم حتى صار لا شيء ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يسلمنا من شر هؤلاء إلى أ ن قال شيخ مقبل وبعض ا ل إ خ و ا ن المسلمين لا يحبون العلماء و إ ن تملقوا لبعض العلماء فمن أ ج ل أ ن يقضوا بهم ا ل مصالح الذي فعلوه للأسف في المملكة ر سنوات ت عدة ي م ق و ويظهرون يبطنون ن هناك العلماء خلاف ما ت تمكنوا من تمكين ى من د ع و ت ه م في داخل الجامعات وفي داخل داخل الجامعات المدارس وفي داخل المجتمع السعودي وربوا ز ي ل ا كاملا على منهجهم الباطل الفاسد للاسف وقد أ خ ب ر ن ي بعض الاخوه الثقات أ ن ه م قال لبعضهم اريد أ ن أ ت ع ل م العلم عند فلان ولهو شيبة ولكن نأتي قال هو ش ي ب ة ولكن ن أ ت ي بشاب يعلمه قال ف أ ت ى بشاب جاهل مثلي فبقي معنا أ ي ا م ا ثم عرف أ ن ن ا لا ن ع ب أ به ثم عرف اننا لا ن ع ب أ به ل أ ن ه جاهل فانصرف ولم ي أ ت ي و أ ع ظ م من هذا أ ن ه م ينوون ه ن ن ي ه من ا ن ت ح ق به من م ج ا ل س ة العلماء و ق د فصلوا في ا ل أ ر د ن من, من أ ب ى إ ل ا أ ن يدعو الشيخ ناصر ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي إ ل ى بيته وقد فصلوا في ا ل أ ر د ن من أ ب ى إ ل ا أ ن يدعو الشيخ ناصر、دينا. ناصر الدين الالباني الى بيته ويدعو الناس اليه وهذا دليل على أ ن ه م ليسوا واثقين مما, ع... مما هم عليه ل أ ن ه م ي خ ف و ن أ ن يسمع شبابهم الحق فينقاد ه ن اليه مازا. مازا حادث. حادث, هنا. حادث في, في أ غ ب المواطن ا ل يوجد ي ف ا الإخوة يحذروها الشباب العلماء العلم صنعوا حاجزا نفسيا جلسة أهل وينهونهم وينفرونهم وقد أنهم من عن بين أدباعهم ونجحوا ب ي العلماء في هذا ولكن يعني لم يعني ينخدع بهم الا, إلا الجاهل أ و صاحب الهوى、م. ثم المقبل رحمه الله والإخوان المسلمون يعلمون أنهم على من لهم وأقمت يتمتصون من قال قلت ويقولون الشيخ الله والإخوان هذا إذا قلت لهم هذا حلال وهذا حرار وأقمت الأدلة عليه من الجواب على جهل أجل عليه قال يوسف القربوي في الحلال والحرام قال السيد سابق في فكر ا ل س ن ة قال حسن البنى في, في الرسائل قال السيد كتب في ضلال ا ل ق ر آ ن هل يجوز أن ت ع ان ر ض الأدلة, الأدلة بأقوال هؤلاء أ تعارض ا ل ا د ل ة ب أ ق و ا ل هؤلاء ومن هنا نعلم أ ن حكم بعض العلماء على حسن البنى ب ا ل ب د ع ة ليس حكما جائرا كلامي إن كلام الشكموكبر رحمه الله انتهى رحمه ليس هنا... ومن, هنا يبدأ... ومن هنا نعلم أ ن حكم بعض العلماء على حسن البنى وبالبدعه ليس حكما جائرا ف إ ن البنى جمع بين ع د ة أ ص و ل اصول, أصول ب د ع ي ة كما بينا ومن أ ع ظ م البدع التي وقع فيها أ و ل اهماله إ للتوحيد واعتراف واعترافه ب أ ن ه لا يهتم به ولا يهتم ب إ ن ك ا ر الشرك ا ل أ ك ب ر الذي حذر منه كل رسل م ا ذ ذكره ا ما ا قد ظهر في ل ع عبد ل م محمد ر ب ا ل الله وظهر ك ك ذ ل لقاء الفقه في شيخ حامد ما محمد حصل البنة و هذا جليا في لقاء ش ي خ محمد حامد الفقه فيه وفي القصه التي نقلها ش ي خ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله و أ ن ه لم يجعله من اصول دعوته في اصول ا ل ع ش ر ي ن ولم ي و ص به في الوصايا العشر مم. ثانيا مم. تمييعه لعقيده الولاء والبراء الى أ ق ص ى د ر ج ة نحن الان ن ش ك ر ا ل أ س ب ا ب التي بها حكم على حسن المنه بالبدعه ا ل آ ن انتهينا من ذكر أ ص و ل حزب ا ل إ خ و ا ن ولخصناها ق د وجمعناها في ع ش ر ة أ ص و ل تعد هي ا ل أ ص و ل ا ل ر ئ ي س ة أ و السمات ا ل ب ا ر ز ة التي خالف بها حزب ا ل إ خ و ا ن أ ص و ل السلف الصالح وقد جمع, فقد جمع بين أ ص و ل ب د ع ي ة يعني ظ ا ه ر ة هي عليها الفرق ا ل ق د ي م ة من الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ب ا ط ن ي ة و ا ل ش ي ع ة الرافض والآن ا ل تمييعه ي ي بها ح ك أو حكم الحسن البنا بالبدع ا ن ث ا ً ت ن لعقوله الولاء والبراءه الى أ ق ص ى د ر ج ة وظهر هذا ج ر ي ا ً في مقال الاخوان, الإخوان المصريون وكيف بقوة وارى كل أصحاب البدع من ثم والمعتزل والحوارث أنه أصحاب آخره وضمهم صرح النصارى الرافضة الأشاعرة بل البدع بدءاً كل إلى إلى من ثم حزبه وهو بهذا يختفي آ ث ا ر الاب الروحي لحزب ا ل إ خ و ا ن جمال الدين ا ل أ ف غ ا ن ي الذي يعد أ و ل من سنى م ب د أ و ح د ة ا ل أ د ي ا ن و م ب د أ التقريب بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة م ق ت ف ي ا في هذا خطط ا ل م ا س و ن ي ة ا ل م ا ك ر ة ا ل ه ا د ف ة إ ل ى ز ل ز ل ة ا ل إ س ل ا م الحق من جذوره على يد أ ب ن ا ئ ه فرأيتم خطورة أهل البتا هم دون أ ن يحققوا س ر ي م آ ر ب الكفار بل يحققوا للكفار ي ع ما لا, ما ما يعني لا يستطيعون أ ن يحققوه في سنوات ع د ي د ة هم يعني يسلمون ع ن ي ي بلاد ا ل إ س ل ا م غ ن ي م ة ب ا ر د ة إ ل ى الكفار ويجعلون بلاد ا ل إ س ل ا م أ ر ض ا م م ه د ة لكي يقوم الكفار بنشر يعني م ز ا ه د م ن ب ا ط ل ة ووضع ب ايديهم عليه على رقاب المسلمين هذه هي ايه؟ هذه هي هذه ثمار م اهل ر و ا ل ج د ع المره ثالثا تربيته ل أ ع ض ا ء حزبه على الخروج على الحاكم الجاهل وذلك من خلال المظاهرات والاعتصامات و ا ل ا ض ط ي ا ل ا ت وهذا هو منهج الخوارج ا ا اتباعه ب ع ن سنه ن الماسونية والطرق الشيعية بإنشاء التنظيم قامساً سنه سنه تلك ا ل ب ي ع ة ا ل ب د ع ي ة ا ل ق ا ئ م ة على ا ل ط ا ع ة العمياء لمرشد ا ل إ خ و ا ن سادسا ت ح ذ ي ب ه للمسلمين ب إ ن ش ا ء حزب ا ل إ خ و ا ن وتشكيكه في إ ي م ايمان ن كل ف إ ي كل من لم ينتمي ا ل الحزب ويوافق أ ه د ا ف ه ا ل ب د ع ي ة سابعاً بيعته ويوافق يو أ ه د ا ف ه ا ل ب د ع ي ة ويوافق أ ه د ا ف ه البدعيه ة سابعاً ب ع ي ت على طريقة الحصافية ل طريقة ا ص و ف ي ة التزامه ب د ع ي ة و ا ل أ و ر ا د ه ا ا ل ب د ع ي ة و خروجه في, المو... في الموالد واشده ل و الرحال الى اضلحت ا ل أ و ل ي ا ء المقبورين و تهوينه من ش أ ن توحيد العباده ة أجي لو كانت ي عليها لكفت الخطنة البدع الأخيرة فقط نهاج تكفي لكي تجعله من كبار أ ه ل البدع فكيف وقد جمع إ ل ى هذا العديد من البدع التي تم ذكرها فكيف منصف في في ثامنا. أخذب بمذهب المفوضة بصفات يسوك الحكم كبار كبار شك امكاره عليه حسن هو وعدم والمؤولة من من الزمن ثامنا بمذهب المعقلة لان سبحانه بالبدع البدع هذا بلا بل أهل على أخذب بل يعتبر الحديث في اثبات صفات الله على وجه الله اخر به وما يتعلق بهذا من مباحث في ا ل ر د على أن التعطيل والتاويل من ا ل أ م و ر التي تفرق المسلمين بغير داعم ومن الإخوان أو خلمة الجماعة الإسلامية من عبادة الإخوان لله يانا أو لا المهم قيام الدولة الإسلامية هنا نثبت ينا نثبت لله اشترك أعضاء الخارجة عبادة لا الدولة أحد اعوذ بالله. بالله. بالله من هذا الضلال المبين、مم. فلا زرع أن, ان يحكم عليه بالبدعه ويحذر من حزبه ومن كتاباته وكل من كان له ثناء قديم على حسن البنا وسيد ا قطب وحزب وحزبهما من العلماء كان بسبب ما كان يظهر لهم أ ت ب ا ع ه م من المحاسن والفضائل ا ل م د ل س ة ف إ ن ه لما عرف طرفا من ح ق ي ق ة أ م ر ه م لم يسعه الا التحذير منه م ومن العلماء ابن باس والألباني رحمهم الله تعالى وتقدم نقل فتاويهما أنهما المسلمين من والألباني وكيف الإخوان وألحقوه وكيف الشيخان ابن نقل هؤلاء الله أهل أنهما تعالى أفضل السنة بالفرق المبتدعة باس دائرة حزب دائرة المبتدع <تصحيح> <يعني فأصحيح. تصحيح> ومن ا ج ه ة و هؤلاء العلماء أ ي ض ا علامه مببل ابن ابي الوادع رحمه, رحمه الله تعالى فقد قال في كتابه المخرج من ا ل ف ت ن ة وكذا حسن البنا ما, ما كنت ملما ب أ ح و ا ل ه وبعد قراءه وبعد ما كتب في بيان أ ح و ا ل ه ف إ ذ ا الرجل مبتدع مبتدع زائغ <تصحيح> وبعد سرد هذه الرسول المسو... ا ل ب د ع ي ة عند الاخوان تسقط الشبهه, تسقط الشبهة التي أ ث ا ر ه ا الجائر حيث قال نقل شيخ ربيع في كتابه العواصم مما في كتب سيد ك ت ب ي من القواصم كلاما للشيخ محمد الغزالي قال فيه لقد طرد م ب ي ب الغرب ه ن ا ن أ خ ذ فقط من كتاب دفع البغي الشواهد التي تتعلق بحزب ا ل إ خ و ا ن ردا ع ل ي ه على ما دلسه محمد حسان في رسالته لعلاج التجريح في نقل هذه الفتاوى ا ل ق د ي م ة ا ل م ن س و خ ة ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة والتي أ ظ ه ر فيها العلماء على غير, حقيق... على غير حقيقتهم وكتم هذه ا ل أ ص و ل البدائله عن حزب ا ل إ خ و ا ن و ك ت م أ ي ض ا فتاوى العلماء ا ل م ف ص ل ة ا ل بال... م و ض ح ة أو و م ث ق ة ب ا ل أ د ل ة في بيان ضلالات ه ذ ا الحزب في بيان ضلالات رموزه نحو حسن البنه وسيد قط و ا ل ق ر د ا ه ومحمد الغزال وإنساء الله عز في ا ل أ سوف ب ع القادم س و ن ب د أ في ذكر ا ل أ ص و ل التي عند ج م ا ع ة التبليغ البدعيه ها؟ ونذكر فتاوى العلماء أ ي ض ا ا ل م ف ص ل ة المؤيده بالادله أن م م ح حسان ا قد مسلك ا د ا ل ق د ا م الذي ن كانوا يذكرون شيئا ها هو في نفسه ليس كذبا يعني هو نقل هو ل ا فتوى ف ت ا ى ل ج ن ة د ا ئ م ة وهي بالفعل تنزل لجنة د ا ئ م ة و ل م ل ج ن ق ل ه ذ ه ا ل د ا و ى ولكنه في الوقت نفسه كتم فتاوى أ خ ر ى صدرت ب ع ض هذه الفتاوى تقضي الفتاوى الكتنان يعده تدليشاً على عن علم هذه فهذا منه بل يعد من أ ق ب ع التدليس بل يعد غشا للامانه أ م ن يعد غشا ل ل أ وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا لما ذكر حال أ ه ل الكتاب انهم يكتبون الحق وهم يعلمون حذرنا ان نسلك سبيلهم هذا للأسف و ل ل أ س ف صار بعض أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من هذه ا ل أ م ه يسلك هذا السبيل صار بعض أ ه ل البدع و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من هذه ا ل أ م ة يسلك مسلك أ ه ل الكتاب في كتمان الحق ل ل أ س ف فنعوذ بالله من الخزلام ونسال الله عز وجل أ ن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو سبحانه وتعالى قد رضي عنا من شر هذه البدع ومن شر هذه ا ل أ ه و ا ء و أ ن يجيرنا ع ن ي ي من مكائد أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء أحمد و صلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم وقد ذكرنا،, ذكرنا هذا من قبل ن ان الـ الـ الاخوان في عهد المرشد الغضيبي قد ف... انتظر، انتظر، انتظر اصدر يعني مرسوما بطرد الغزالي وكذلك سيد سابق من حزب ا ل ا خ و ا ن لأسباب يعني قد ذكرناها من قبل وفاحت يعني من شباب ا ل إ خ و ا ن صور الغلو الشديد ا لم ذ ذكر ي قد طرفاً ن ه ا ا ل ل غ ز يطق في في كفحين فلم ي هذا الكتاب العالم الحق في كفحين السنة الغزالي هذا الغلو رغم أ ن ه وقع في غلو في مثله من الغلو في كتاباته التي أتت بعد والتي كانت من قبل أيضاً قبل ولكنه أتت يعني بعد من سبحان الله ك أ ن ه يعني اخذت ه ا ل ح م ي ة لنفسه فقال الحق, الحق دون ان يشعر ماذا من مكر الا ل بهم لا يحق المكر السيئ الا باهلهم ل ح ل ل